يا ايها الذين امنوا اذكروا الله اذكرو الله ذكرا كثيرا وسبحوه واصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراق المستقيم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 ولكن ما تأمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي وولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه مهتهم وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا إلا أن تفعلوا إلى أولياءكم. معروفة كان ذلك في الكتاب مستورا وإذا خدنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وإبراهيم وموسى وإسحاق بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا اسأل الصادقين عن صدقهم وأذى للكافرين عذابا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذ جاءتكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون وصيلا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هناك ابتلي المؤمنون هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين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 وَإِذْ قَالَتِ الطَّائِفَةُ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ النَّبِيَّ أَيَقُولُونَ يَقُولُونَ إِنَّ بَيُوتَنَا أَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِأَوْرَةٍ إِنْ يريدون إِلَّا فِرَارًا ولو دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ من قَطَارِهَا ثُمَّ سُعِلُوا الْفِتْنَةَ لَأَتَوْهَا لَأَتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بها إِلَّا يَسِيرًا وَلَقَدْ كَانُوا عَهَدُ الله مِنْ قَبْلُ لا يُوَلُّونَ لَدَبَارُ وَكَانَ عَهْدُ الله مَسْئُولًا قُلْ لَي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 هلم إلينا ولا ياتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم, تدور أعينهم كالذي يقشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد شحة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 يسألون أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا الله لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولم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 من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعد فريقا تقتلون وتأسلون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها وكان الله على كل شيء يا أيها النبي أقل لأزواجك قل لأزواجك إن كنتن تندن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن إن ترذن الله ورسوله والترا لا خير فإن الله أدنى المحسنات منك إن أجر يا نساء النبي يأتي منك نبي بفاحشة مبينة يضاعف لها الأذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا الله ومن يبنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نوتها نوتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستنك أحد من النساء التقيت فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفة وقرن في بيوتكم ولا تبرجن تبرج نتبرج الجاهلية الأولى وأقم الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. إن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 والقانتين والقانتات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 والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اد الله لهم مغفرة واجرا عظيما واجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا طاع الله ورسوله أمرا اذا قضى الله ورسوله امرنا تكون لهم الخيره من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وَإِذْ تقول للذي أن اللَّهُ الله عليه وأن أمت عليه زَوْجَكَ عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما وَتَخْشَى مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى فلما منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أديانهم إلى قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا الله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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أَمْرُ الله قدرا مقدورا الذين يبلغون لسالات الله ويخشونه ولا يخشون أَحَدًا إِلَّا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد نبى أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله وذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحواه ذكرة وأصيلا الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما ما يلقونه سلام وأعدل له أجر كريم يا أيها النبي وإنا أرسلنا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 ناس